وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا الشيطان لكم ما الذين كفروا له kona oh,